فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلا بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وَآتَيناَا مسَاسُ الْقَانَم مُ بِنَا وَرَرفَعنَا فَوْوقَهُ مُطُورَ بِمِثَاقم وَقُلناَا لَهُ مُدُخُل الْ البَابَ سُجدَا وَقُلناَا لَهُ لا تعدوا فيِي السَّبةِ وَآخَذْنَا مِنْهُ مثَاقًا غَلضَا بِماَا نَقَضٍ مسَاقَهُم وَكُفْرِين بِآياتاتَِّ وَقَتْلِين وَوقَطْلمُ الأأَن ب أَ بِغَيْرِ حَب وَقَوْلهِمْ قُلُوبُ نَا بَل طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَقْعَدِ بُهْتَانٍ عَظِيمٍ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ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 إ أَوْ حَين إلَكَكَمَا أَوْ حَينَا إ نُح وَ بينَ مِنْ بَعِه وَأَوْحَمِنَا وَوْ حَينَا إ إبرهمَ وَإسماعلى وَإِسْحاقَ وَوييعقُوبَ وَالْ الأسْبَاق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 أنزله بعلمه والملائكة يشهدون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 آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكفى بالله وفينا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم اليه جميعا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 وَأَن زَلن إِلَيكُمْ نُورًا مُبِينَا فَأَنَّ الذيينَ آمَنُوا بِلَّه وَعْتَصَنُوا بهِهِ فَسَجَخِلهُم فَسَيُيدَخِلُم فيِي رَحْمَة مِنْهُ وَطَطْلون وَيَحْدِهِم وَيَحْدهِمْ إلَيْهِ صَِاقَ مستُسْتَقِيمَا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 ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شَعَائِرَ الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ان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 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلًا نُّصِبَ وَأَنتُمْ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ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 يَسْألونَكَ ما ذا أحلَّ لَهم قُلْأُحَِّلَكُم الطباتُ وَمَا عَتُم مِن الجَوَارِحمُ كَِّبينَ تُعَمونَهُ تُعَّمونَهُ مِنْ مَا عَمَكُمُ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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهم اجرهم محصنين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 يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, ولا يجرمنكم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ, وآمنتم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ لَهُ كَفَرًا عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَلا أُدخلاَّكُمْ جََّّاتٍ تَجرِيمٍ تَ تحتِْهَا الأنهاب فمَنْ كَفرَ بعدْ ذلكَِكَ مِن كُمْ فَقَدبَ سواب بِمَا نَقضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتَيْن يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مَا تَذَكَّرُوهُ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا فَنَسُوا حَظًّا منهم نادكروا به فاغرينا بينهم العداوه فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وكتاب مبين يهديبه الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهديبه الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم النور باذن ويهديهم إلى صراط مستقيم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 ان تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإذاَا دَخَلْلتُ مُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُ وَلَى اللهَّهِ فَتَوَككَّلُ إِ كُتُم مُؤمنِنين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 وَتْلُ عَلَيْهِ النَّ بَأَبََي آدمَمَ بِالحَقِّ إِذ قََّّبَا قُرْبًَا فَتُقُبِّنَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقُبِلَ مِنْ حَدهِمَا وَلَمْ يتَقَبّ مِنْآخ قَالَ ل أَقتُلَ النَّتْ قَالَئِ ماَا مِنَ المُتَّقين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 وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله, فقتله فأصبح من الخاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه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 وَلقد جاءت امرسلنا بالبينات ثم انكثيرا ثم انكثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم وتجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنَ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنت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 فلا تخشوا الناس واخشوون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كَتَبَنَا عَلَهِم فيهَا أَ نفْسَ بِ النَّفْسِ بالنفس وَالْعَيْنَ بِالأَيْنِ وَْأَنتَ بِالأَننتِ والالْأُضُونَ بِالْأُض والْأُضُونَ بِالْأُضُون وَسَِّ بِالسِّ وَجرُ حَاقِ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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل بِمَا بما أنزل الله فيه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 لكل جعلنا منكم شفعتا ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِلَى اللَّهِ نُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ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 أَكَحُكمَ الجهََِّة يَبغُون أَكَحُكمَ الجهِ للِتَبغُون وَمَن أَحسَن مِنَ اللهَّ حُكمَ لِقَ يُقِنُون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 فَتَرََّنَ فِي قُواوبِهِم م رَضُ يُسَارِعونَ فيِيهِم يَقولُون يَقولونَ نَخشى عَن تُصبَنا دَائِرَه فَعَسَ اللهَّهُ أي يأتَ بِالفَتححي أَوْ أَمْرٍ مِنْ عدِهِ فَيُصبِحُ سيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمانهم إنهم معكم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 स saya ti la mu bépami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 انما ولي يقيم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ إِلَّا أَن آممَ بِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إلين وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبلل وَمَا أُزِلَ مِنْ قَضَلُ وَأَن أَكتَرَكُمْ فَسِقُون قُلْهَلأُونَِّئُكُمْ بِشَفٍّْ مِن ذَِكَ مَتُوبَةَ مَلَّ أَنَهُ اللَّهُ وَقَضبَ عَلَيْهِ وَجَلَهِمْ وَجَعَلَ مِنهُمُ, منهم القِادَةَ وَالْخَناازيرَ وَعَبَدَ الطَّغوت أُلائِكَ شَقْ م كَانَ وَأَضَلْنُ عَنْ سَوَ السَّبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وَهُمْ قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحك لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحك لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ يُفِيدَنَّ كَثِيرًا منهم أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسَّونَ فِي الأأَقْضِ فَسَادَ وَلَّهُ لَا يُحِبّ المُفْسِبِ وَلَو أن أَهلَكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَولَ كَفَغنَا عَنْهُم لَكَفَغْنَا عَنْهُم سَيئاتِهِم وَلأَدَقَلناَاهُم وَلَا أدْخَلنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا من فوقهم لَا يَأْكُلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما ذلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموه حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فَلا تَحْزَنْ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا, وعمل صالحا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا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 ان ه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه فقد حرم الله عليه الجنه ومأواهم وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا لَمَسَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 أَنَّ يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذَلِكَ بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ